الجاسوس كما هو معلوم الجاسوس إلى الخفاء هل يقطع فيه أن ينقطع إلى مصرة وترتب على ذلك لكن يعني عمر الله عنه وارث يعني خير منه وأنه مناسب وأنه أنه مناسب وأنه يظهر من أن يظهر كوكب كوكب على أنكر عليه وقارنه شهيد ودرة ولم ينشهد ودرة الله تعالى فيه من أصل وكذر عاطف بهذا العذر الذي قبله وصدقه على ما قال وقال عقلهم لهم لا يقولون خير وقتل الجازون يعني هل يرجعون بها يعني